آباءهم ف إ خ وليس ا ا ن ك م في د ن ومواليكم و ل ي عليكم جناح فيما أ خ ط أ ت م به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما أن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 كان ذلك في الكتاب ك ذ في م ومن ر ا أخذنا وإذ ا ل نوح ب ي ي ن ميثاقهم م ومن ن ك و إ ب ر ا ه ي م و م و ت ى وعيسى ب ل م ر ي ب و أ خ ذ ن ا منهم ميثاقا غليظا ل ي س أ ل الصادقين ع ن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 ه ن ا ك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا و إ ذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم م ر ض م ا وعدنا الله ورسوله إ ل ا غرورا و إ ذ قال ا ل ط ا ئ ف ة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 من أقطارها ثم تؤلوا وما بها إلا يثيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون ا ل أ د ب ا ر وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار فرغتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون له من دون الله وليا ولا نصيرا قل يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس إ ل ا قليلا اشحه عليكم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 الأحزاب ق ا ل و ا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إ ل ا إ ي م ا ن ه وتسليما من المؤمنين رجاله صدقوا ما هدوا الله عليه فمنهم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 وقذف في قلوبهم ر ع بفريقا ت ق ت ل و ن و ت ا ث ر و نفريقا و ع و ث ك م أ ر ض ه م وديارهم و أ م و ا ل ه م و أ ر ض ا لم ت ط ر و ه ا وكان الله على كل شيء قدير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 ا ل ل ه أ ع د للمحسنات منكن أ ج ر ا عظيما يا نساء النبي من يات منكن ب ف ا ح ش ة م ب ي ن ة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله ي ت ي ر ا ومن ََ يخلص َ ق منكن َُِْ لله َِِّ ورسوله ََُِِ وتعمل َََْ صالحا ًَِ نؤتها َُِْ ج ْ ر َ ه َ ا مرتين ََِ و َ أ َ ع ْ ت َ د ْ ن َ ا لها ََ رزقا ًْ كريما ًَِ يا َ نساء ََِ النبي َِّ ل َ س ْ ت ُ ن ن ك َ أ َ ح َ د ٍ من َِ النساء َِّ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 إ ن الله كان لطيفا خبيرا إ ن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات و ا ل ق ا ن ت ي ن والقانسات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات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 وما ا ا ل ح ف و ل ل ح ا ا ا ا ف ظ ت و ذ كان ر ي ن ل ل والذاكرات أعد الله لهم ه كثيرا ك عظيما مغفرة وأجرا عظيما وما أعد لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله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 ا ن س ك عليك زوجك واتقي الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى ا ن ا ت والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وفرن زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في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 م ا أفاء الله عليك و ب ن ا ت عمك و ب ن ا ت ع م ا ت وبنات ك ا خ ل ك و ب ن ا ت خ ا ل ا ت س ي ل ل ج ر ن م ع ك ا ل ا ج ر ن معك و ا م ر أ ة مؤمنة إن و ه ب ت نفسها لنفسك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 اتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حيما ل لا يحل لك النساء من بعد ولا أ ن تبدل بهن من ازواج ولو أعجبك حسنهم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 ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي م ن والله لا يستحي من الحق واذا ل ل ه ي سالتموهن ت ح ي من ح ق وإذا متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن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 موسوعه ا ل ن ا ب ل ش ي ء ع ل و م الاسلاميه ن آبائهن ولا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 والذين آ م ن و ا ط ل و ا ع ل ي ه و و س ل م ا ت س ل ي م ا إ ن ا ل ذ ي ن يؤذون ا للعلوم ه ورتوله ل ا ل في ا و ا ل آ خ ر ة وأعد ه م عذابا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 ذ ل ك أ د ن ا ان يعرفن فلا ي ؤ ذ ي ه وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته ي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا و ا ل م ؤ د ف و ن في ا ل م د ي ن ة لنغرينك بهم لنغرين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 إذا عرضنا ل أ م ا ا ن ة على ل س م ا و ا ع ه النابلسي أ ر ض ل ج ا ف أ ن أن ي ح م ل ل ع ا و أ ش ف ق ن م ن ه الاسلاميه و ح م ه ا ل إ ن ا